بين العمالقة الكبار واصبح للشيخ مدرسة طائمة بذاتها واصبح له تلاميذ ونوع منهم الشيخ محمود عالي البنة الشيخ محمود انا اعرف من فيه طلع عميقة منك بمطلوب الشيخ حفتحك الشعي صدق لجد تقريبا في سنة سفة وكان اول مرة اشوف وانا كنت حارس على السماع طبعا في الانجرد ف. في يوم من الأيام بيعيك إلى مأتب وكنت طبعا في الوثيب القوير في السن في مأتب عندي عائلة صفرت في الزمالك وبعدين أول مرة أشوفي شيء في الشاشاء علي فسلمت عليه وقبلت إيه له وبعدين قلدي اسمه يا شاطر السلو محمول علي الدنة قلدي إنت يعني شايفك شو طوير إنت حاصب القرآن وقلت له حاصبه يدوج المزج الأحمد التمت. فأني قاعدة إنما يفتح لكي انت مدعو دينا معنا وسبأي نعم فأني اطلع استبدأ وكان معنا المرحوم الشيطة شرب استبدأ يعني استبدأ, استبدأ, استبدأ يعني اقرأ الاول م. يعني هو مثلا مطلوب القارئ السجير دي انا بعضين القارئ في الاول على من الناس فيه وصولد في الناس يعني مصولد شغل النيال كده يحمل الدول ها لا على الناس الساجد يعني <تصفيق> فاكلا سأرى شوية وإذا حصل يعني طريف فالصنة اللي إنا كانت أيامية المجريدة علينا مصر بتاع أيام العهد اللي يجائد الحمد لله أن مصر العهد الأيامي طبعا عهد ال... الاستفلالي العهد الفررية فبصني إنا شوية المجريدة يخلينا حساك القليل وراء بعض واحد وراء الثاني بصني إنا بصص طويل لا حمدين سواء أنا ليت إن أعرف شيء ما أشوف شو نظره ما بيصيره. بعد ما عرفت الشيء إطلع قرآن أيضاً ويعني فطبعاً الله تعالى كويذني أنا أحد منتجي من تحاطي في على أذاب القرآن وكلا وضع المرض في التويس وكذا. حريص دائماً بعد الحادث اللي وعلى على المقابلة لأن أنا دائماً في يسوع في ناس بيصير جانب يعني بدأت الصلاة بين كل من يوم من حد هذا التاريخ. <تصفيق> اول مقبل ليه كان شيرين. آه. بدأت رحلتي بيت. أول رحلة قلنا عش ما. كان بيت يعني انت تعتبر نفسك يعني متأثر بشيخ أبي كثاف تشاريس؟ لا من رأسي. بس انا طريقتي تختلف عن كثر لاني كل شوف لي اداء وليهلون اللي هو داعي وانا وانا صغير كنت لأني بكل الصراخ. أو مطلقة يعني؟ آه، وأنا صحيح، لكن طبعًا بالوقت تختلف طريقة معينة طريقة معينة. إذا الشيخ بتعرف هذا، أنت تعتبر عن درس القراءة؟ لا أقصد. درسها يعني أنا درسها مؤسفة تلاقي سؤال مؤسفة. في مصر إذا يعني تظهر يعني رجل من أزما المصريين انت أنت الشيخ بتعرف أنت لعلك كل القراء زمان لا. يعني فترة؟ أيه لا لا لا مطلع كان الجيب وايت كل واحد اسمع أوه. هو سمع لا. لا ما سمعيش وأنا بعلّيك اسمع لا ما وأنت ما حاولت لا ما حاولت أنا سمع ورئيس له إنه ما يعلموش لحد الوقت شو حلو تفوقات عديد الشيخ أفتاتي سات ممكن أن تبعد يعني هو على المقطع اللي بيذكر المعروف يعني نوع حاجه اللي بيحصل يعني هل كده برضه تقليل الناس بيقول اللي هو ممكن برضو بتبقى في حدود مش فتره طويلة ولا اي شيء <تصفيق> Niin leijun maaninua priid Kun الليل إذا يرشاها والسماء وما بناها صلى الله عليه يعني تلك الأصف بص على طويل عادي كده ما بيقش يعني بوضع يعني يقصني المسألة يعني انت خديد وشكال يلغب بصدقة بتاع يعني ما كنتش من لأ إلا ما تعرف يعني, حاجة يعني لا دليل حاجة معانا وعنشون تباية سامسنا بيكوين اقراط وليكوين اقراط وليكوين اقراط ذلك لما صديقتك اقراط منه كما تتألت فيها انا يعني ثمينة تقليد روح جدا. كيف؟ طبعا مثل انت اكثر اضطراب نزول انك فجأت رزيزة تقول اعم اللي هي يعني مؤكسة طبعا نعم لا عبت يا حديد